بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوم من الأيام كان النبي على طعام دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام فجأة جاءت جارية أرادت أن تأكل فمسك النبي يدها مسكين. انتظري قولي بسم الله قالت بسم الله وأكلت شوي جاء أعرابي ما يدري أول ما جاء مديدة ديده فمسكه النبي عليه الصلاة والسلام قال قل بسم الله فقال بسم الله فأكل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام يدور واحد بس يدفع الناس دفع هذا يأكل هذا يأكل أي واحد ما يسمي أكل معهم يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء يعني الشيطان هو اللي جاء فيها جاء بهذه الجارية ليستحل بها يبياكل معنا فأخذت بيدها ثم جاء هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت يده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إن يدي في يدها مع يد الشيطان الله أكبر ترى إيدا معها كان والنبي مسكها كان الشيطان معها، يريد فقط أن يأكل أن يستفتح فإذا قال العبد بسم الله حرم الشيطان لكن وين البيوت اللي فيها ذكر لله الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قل بسم الله بركة تحرم الشياطين من الدخول تحرم الشياطين حتى اللبس كثير من الناس اليوم الشيطان مستمتع حتى بالمنظر ينظر إليه ينزع ملابسه شون تنزع ملابسك ما تقول بسم الله؟ إذا ما قلت بسم الله شاهدوك يا أخي هذا شيطان قد يؤذي قد يضر أحياناً إذا شو سوي قل بسم الله تقول بسم الله يصير حاجز بينك وبينه الله أكبر بركة كلمة بسم الله هذه عظيمة من أعظم الكلمات في الأرض حمامات مليئة أماكن النجاسات مليئة أماكن الفضلات ثرمة القمامات ملئه لأنهم يأكلون الفضلات شفت العظم إذا قلت بسم الله ورميته قلت بسم الله ورميته إخوانك الجن الصالحون يأكلون منه إخوانك على دينك يأكلون إذا قلت بسم الله ورميت العظم يرجع العظم لحما مرة أخرى فيأكله الجني الجن خلق مثلنا مثلهم وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إلا إلا ليعبدون وما خلقت الجِن والإنس إِلَّا ما خلقت ما اريد منهم من الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فان لَلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَ مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يومهم الَّذِي يُعَدُّونَ